الدرس الثاني، حب الحيوانات واحد، استمع إلى العبارة والكلمات الآتية، ثم أعدها الاتحاد العالمي للحفاظ على البيئة باندا سمك كلب قطة تمساح سلحفات